فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه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 وفي خلق ل ا س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا خ ت ل ا الليل ا ف ل و ن ه ا ر ل آ ي ا ت ل أ و ل ا ل أ ل ب ا ب ا ل ذ يذكرون ي ن ا ل ل ه ق ي ا م وقعودا ي ه م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 ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله أ ك ب ر